İman el تبيل امر المطاب جئت شالله المدينه مرحبا يا فيرادا يا كريم ويا غنيو يا ايما يا, يا ك Ey <gülüyor> mavî أنت بدر أنت نور على نور أنت مصباح السرية يا حبيبي يا رسول يا كريم يا Ya can